ا هناك شخص يمكنكم م ش ا ه د ش و ف ه ا ل ي ك Oh, <laughs> no. もう ج م ا ع ة الخير في ك م س ي ا ر ة مسكر على الباركات ف لو سمحتوا أ ص ح ا ب السيارير ا ل آ ت ي ة ي ش ل و ن موترهم ولا الشرطه ي ش ل و ن ه ا اول س ي ا ر ة ب ث ل ا ث ة خ م س ة واحد ت س ع ة ت س ع ة ثاني س ي ا ر ة اي س ب ع ة خ م س ة اثنين اثنين اثنين م ا بعد ر ب ع اربعة دي ا ر ب ع ة ت س ع ة ث ل ا ث ة واحد وفي واحد خمسه ثمانيه تسعه اثنين اخر موتر بكابه <تصفيق> <تصفيق> <مي تصفيق> Uh, may the people of these cars, the following cars, are blocking the entrance to the parking area. Please, may the members of these cars, please move your car to somewhere else, or otherwise it will be removed by the police. The first car is B35199. Second car is A75222. And then D4931. And the last car is a pickup, and it's E15892. Thank you. Please move your car so the other,、uh, the other people can come and park. Thank you. أ ش ه د أن لا إ ل ه إ ل الهدى ا ل أ ش ه أن محمد حي الرسول الله ع ا ل ص ل ا الفلاة ة حي على ق د ا م ا م ت ا ل ص ل ا ة ق ن ل ه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 اسماء الذين الله م ع ي م الحسنى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 Oh. الله سمع الله لمن حمده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 و ت ت خ ذ و ن م ص ا ل ع ل ل ك م ت خ د و ن و إ ذ ا ب بطشتم ب ج ا ر ي ن للعلوم ا ل ا س و ا م ي ه م ن ا ل و ا ع ي ن إن ه ذ ا إ ل ا خ ل ق ا ل أ و ل ي ن و م ا نحن بمعذبين فكذبوه ف ه أ ل ك ن ا ه فكذبوه م ف أ ه ل ك ن ا ه م إن ف ي ذلك لآية ه ل ا ل د ك ث ر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 وتنحتون من ا ل ج ب ا ل د ك ت و ت محمد راتب النابلسي Are there?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 お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 اسماء ل ل ص ر ا ا م ت ق ي ص ر الله ذ ي ن أنعنت ع ي م غير ا ل م غ ض و ب عليهم t o u p l e م ن ا ل س م ا ء إن كنت من ا ل ص ا د ق ي ن ق ا ل ر ب ي أ ع ل م قال ر ب ي أ ع ل م بما ت ع م ل و ن فكذبوه ف ذ ه أ خ م ع ذ ا ب يوم ا ل ظ ل ا م ي ه السلام عليكم و ر ح م ة الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر الحمد لله ص ر ا ط ا ل م س ت ق ي م ص ر ا ط الله ذ ي أنهنت ي م غير الحسنى م غ ض و ب عليهم ولو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 شيرتك ي ر ا ل أ ب موسوعه النابلسي م للعلوم م ن وتوكل الاسلاميه ل ل ي ر م و ب ك في ا ل س ا ج د ي ن إنه هو ا ل س م ي ع ا ل ع ل ي م ا ل ا س ل ا م د ه الله ا ل ل ه ا ل ل ه ا ب ل س ي للعلوم ح م ا ل ا يوم ا ل د ي ن ي ا ك نستعين ه الهدى ا ص ر ك ه دعويه غير ا ربحيه ذ ا ل مضمون اجتماعي تنزل ش ى ك ل أ ف الهدى أثيم ق و ن السمع شركه د ب و ن و ا ل ش ع ر ا ء ي ت ب ع ه م ا ل غ ا ب و ن ألم ت ر أ ن ه م في كل ا د ي ي ق و ل و ن م ا ل ا ي ف ع ل و ن إ ل ا ا ل ذ ي ن آمنوا م و ع ل و ا ا ل ص ا ل ح ا ت و ذ ك م ا ل ل ه ك ث ي ر ا وذكروا ا ل ل ه ك ث ي ر ا وانتصروا م ن بعد ي ه وسيعلم الذين ظلموا أ اي منقلب ينقلبون الله سمع الله لمن حمده عليكم ورحمة الله。 رب ا ل موسوعه ا ل ن ا ا ل س ي م صراط للعلوم ن أنت الاسلاميه ا ل ل ه ا ل ه د للخدمات التقنيه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 غير المغضوب عليهم و ل ى الضالين فسبح بحمد ربك واستغفره إ ن ه كان توابا الله سمع الله لمن حمده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 موسوعه النابلسي ي للعلوم ي الاسلاميه موسوعه ا ل ن ا ر وقرارنا ن ا و ل ا ت س ل ط ع ل ي ن الاسلاميه و ت ومن َِْ آ ي َ ا ت ِ ه ِ ان خلق َََ لكم َُ من ِْ أ َ ن ف ُ س ِ ك ُ م ْ أ َ ز ْ و َ ا ج ً ا لتسكنوا َُُِْ اليها ََْ وجعل ََََ بينكم ََُْ م َ و َ د َّ ة ً و َ ر َ ح ْ م َ ة ً اللهم اجر الموده والرحمه بيننا وبين زوجاتنا واصرف عن, واصرف عن بيوتنا كيد الكائدين والكائدات تتنزل م و س ف ع ه النابلسي ا للعلوم الاسلاميه شركه الهدى شركه دعويه ن غير ربحيه ذات مضمون ا ح م ت م ا ل ع ي و ع اللهم ف ي ت ي ل سترك وعافيتك اللهم اجعل بيوتنا بيوتا تحفها الملائكه ة واصرف ع ن ا شيطان كل واصرف عنها كل شيطان اللهم املاها بذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اصرف عن بيوتنا السباب والشقاق والطلاق وسيئ ا ل أ خ ل ا ق اللهم كما, جملتنا بين الناس اللهم كما, كما جملت ن اخلاقنا بين الناس اللهم كما جملت أ بين الناس اللهم جمل أ خ ل ا ق ن ا مع والدنا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 أ و ضيقا ً من و ل د ي أ و ضيقا ً في عمله اللهم بدل ضيقه ا ش ر ا ح ا اللهم بدل ضيقه ا ش ر ا ح ا برحمتك يا أ ر ح م الراحمين ا ل ل ه م اجعل ب ي ت ه ج ن ا ل ل ه ن ا ج ع ل س ي رؤية زوجه للعلوم و ل ا و س ا ل ا م ي ن م ع ا ص ي ن ا وذنوبنا دار. اللهم يا الله اللهم اجعلنا واجعل هذا الجمع المبارك و ا ع ل ي م ن ا و أ غ ن ي ف ن ي ر ن ا و ا ق ض ي د ي و ب ن ا واعتق رضا عنا وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين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 ل ف ي الدكتور م ح م ا ت ب Whoa.